وخير النبي نبي محمد صلى الله عليه و آ ل ه وسلم شر ا أ ا م و ر محدثاتها وكل محدثه بدعه كل بدعه ضلاله وكل ضاله فينا ا ل ن س ت ه الحديث عن القواعد والعظات عند حلول الفتن والشبهات هذه السلسله التي يعني نقف مع م ح وقد ر ه ا و مر معنا الحديث عن ا ل م ح و ر ا ل أ و ل و ع ن و ن ا ل ه ب و ق ف ة م ع ر م ا ن ا ل موضوع وممن ا هذا ا ل م ح و ر ج م ل ة من المباح ث أ و ل ه ا حقيقه ف ت ن ة ثانيها و ش ا ب ه ة ل ف ت ن ة ل ل ب ل ا ل ب ا ح ي و ا ل ا س ت ع م ا ل ح ق ي ق حقيقة الشروعات إخبار المصر الله عليه من الفتن الواجب من الفتن قوائد عليه وسلم جنور وعين ضلور معلل من ثم اخر هذه المباحث في هذا المحور ل ث و ا ئ د ا ل م س ت ف ا ن ه من السير م ن د حلول الفتن على قوائد السلام ثم انتقلنا إ ل ى الحديث عن المحور الثاني على هو القوائد والعظام ومر معنا الحديث عن اول قاعده وعن اول موعظه وعظه وهي كل ما اصابنا من فتن مضله مصائب و ب ل ا ي ه بما كسبت ايدينا وتكلمنا كذلك عن القاعده الثانيه الم يتجنب الفتن المضله ثم بدانا شيئا من القاعده الثالثه الم هي التوسط في الامر ا ل م ع ر و ف ا ل ن ه ي عن المنكر التوسط ق ا الذي د في في ا ل أ م ر بالمعروف والنهي عن المنكر هذه كذلك من القواعد ا ل م ع ر و ف ة عند اهل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة عند حلول الفتن ا ل م ض ل ة وعند حلول الشبهات نجد اهل ا ل س ن ة رحمهم الله تعالى يمشون ا ويسيرون على هذه ا ل ق ا ع د ة فليس ا ل ش أ ن في ا ل أ م ر بالمعروف وليس ا ل ش أ ن في النهي عن المنكر و إ ن م ا ا ل ش أ ن في أ ن ن أ م ر بالمعروف بالمعروف وننهى عن المنكر بالمعروف بمعنى ا ل ش أ ن والاعتبار ان ت و س ط في امرنا بالمعروف في نهي عن المنكر او بمعنى اخر أ ن ن أ م ر بالمعروف وننهى ن عن المنكر وفقا لكتاب الله جل وعلا و ا ل ف ر و ج ق ا ل ل س ن ة النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه ص ح ا ب ه وقد مر معنا وكلمنا عن ج م ل ة مباحث تخص هذه ا ل ق ا ع د ة لكن قبل أ ن نستانف الحديث عن هذه ا ل ق ا ع د ة نذكر بكلام ي ب ش ي خ الاسلام ا ل ن ي د ي رحمه الله تعالى وقد مر ة معنا ذكره يقول د ل كلام الله تعالى على ل ا مرحمه هذه أن ا ة ت ص ف ا أ ر ر ض ب ا ل م ع و شيخ الاسلام بن ب دينيه رحمه الله في كتاب ا ل ا س ت ق ا م ة وهو يقرا هذه القاعده رحمه الله قال ولا تقع ف ت ن ة إ ل ا من ترك ما أ م ر الله به ف إ ن ه سبحانه أ م ر بالحق و أ م ر بالصبر فالفتنه اما من ترك الحق و إ م ا من ترك الصبر هذا نص كلامه في ا ل ا س ت ق ا م وقال كذلك وضح هذه ا ل ق ا ع د ة في ف ت ا و ي قال رحمه الله و إ ذ ا كان الكفر والفسوق و العصيان سبب الشر والعدوان فقد يذنب الرجل أ و الطائفه و يسكت آ خ ر و ن عن ا ل أ م ر و النهي فيكون ذلك من ذنوبهم و ينكر عليهم آ خ ر و ن إ ن ك ا ر ا منهيا عنهم إنكارا ن عنه ه ي ا فيكون ذلك من ذنوبهم فيحصل التفرق و الاختلاف و الشر وهذا من أ ع ظ م الفتن والشرور قديما وحديثا إ ذ ا ل ن س ا ن ظلوم جهول والظلم والجهل انواع فيكون ظلم ا ل أ و ل وجهله من نوع وظلم كل من الثاني والثالث وجهلهما من نوع آ خ ر واخر ثم قال ومن تدبر الفتن ا ل ر ا ق ع ة ر أ ى سبب هذان و ر أ ى أ ن ما وقع بين أ م ر ا ء أ م ت ه وعلمائها ومن دخل في ذلك من مموتها ومشاريخها ومن تبعهم من العامه من الفتن هذا أ ص ل ه ا يذكر في ذلك أ س ب ا ب الضلال والغيب التي هي ا ل أ ه و ا ء ا ل د ي ن ي ة ا ل ش ه و ا ن ي ة و ه ي ا ل ب د ع في الدين والحجور في الدين رحمه الله نصر على أ ن أ س ب ا ب أ و ر أ س الفتن حاصله ا ف ت ن ا ل م ذ ل ة سببها إ م ا أ ن ن ا نطور ا ل أ م ر بالمعروف ي عن ي ا ل م ن ت ر مع توفر الضوابط والشروط أ و أ ن ن ا يعني ننكر و ن ق م ر بلا ضوابط وبلا, وبلا شروط فهذا هو راس حدود في الفتن ا ل م ذ ل ة كما دايما رحمه الله وقد مر معنا كما قلت ج م ل ا من مباحث هذه ا ل ق ا ئ ل ة تكلمنا عن ا ه م ي ة ا ل أ م ر ا ل م ع ر و ف والنهي عن المنكر و ص ف ي عن الانبياء م عليه الصلاه و ا ل س ل ا ت وتكلمنا كذلك عن ق ض ي ة ا ل و س ط ي ة في كثير م الدين م و ا ل بالمعروف عموما ن ت ك ل م ك ع ن ح ق ي ق ة ا ل م ع وعن ر و ف ح ق ي ق ة المنكر ثم ب ي ن المعروف حكم ا أ ر ض ا ل و ح ق ي من ا ل و ج ب ا ت ا ل ع ي ن يعني ي ة فروض ا ل ت ا ا وبيننا الراجعة ي أن أ م ر في ي الأصل ع ن ي من ف ر و ض التفايا ومع ذلك ثلاثه من قال ان هذا الامر م فروضه الشادعه على ما يمكن هل سائر الامه, كل فرض الأمة وهو يعنى كل فرد من اطفال الامة بالعلماء وهو الامه ن طبر ا ر ف يعني ل ن رؤيه و ل خاصه ا للعلماء ي في ذ ك ث ت ح د ث ن كذلك عن ه ش ر و ط أو بما يراقب أ م ر بالمعروف و ا ل ي عن المنكر هو آ خ ر يعني ربح شراء ا ه وذكرنا على أ ن إ ي ج ا ب ا ل أ م ر بالمعروف و ا ي عن المنكر و مروء ب ا ل ق د ر ة و ه ذ مش اخذ ر ح ا و اهليه قلت هنا ويؤلم ذلك أ ن للان بالمعروف ا ا ل و ن هذا ي عن المنتظر ه الذي ي أ م ر لا بد أ ن يتصف بصفات م ع ي ن ة ليس كل أ ح د ي أ م ر بالمعروف وليس كل أ ح د ينهى عن المنكر بل لا بد أ ن ت عثر شروط ا ذ ل ه في هذا ا ل آ م ر و النهي إ ذ ن هو يعلم ان ل ل آ م ر بالمعروف والنهي ا عن المنكر ص ف ا قال ابن ت م ي ة رحمه الله وسلام قال لكن ا م ي ه الغضب رحمه الله عليه ورحمه و ا ل ل ه كلامه دقيق جدا لذلك عندما يستلم ا ل ن س ا ل بنص الخصم الشيخ السادس من يوم الدين بك عليهم رحمه الله فلا ل د ان ينتبه للخيول التي تلتفت ربه وظريفك لنفسه مجموع ا ل ف ت ا و بشيء الاسلام المسلمين يحسن بين رزقه ورضا لا أ ن ك ر م ليس كل احد يحسن ع ن ي ي فهم خالق وادي وفهم كلامه الاسلام مجموع الفتاوى فالمقصود دائما لا ن ن ت أ ف ه م ه النظر وتضيف كلامه الاسلام المسلمين يقول ف مجموع ا ل ف ت ا و لكن ا ل ن ي ة ا ل م ح م و د ة التي يتقبلها الله ويثيب عليها أ ن يراد الله بذلك العمل أ و ل شيء له م ن ب ه ل ذ ل ك خاصه ان يراد الله جل وعلا بذلك العمل والعمل المحمود الصالح هو ا ل م ق و ل واذا كان هذا حد كل عمل صالح ف ا ل آ ل ر بالمعروف والنهي عن المنكر يجب أ ن يكون هكذا في حق نفسه لا بد أ ن ي كلشي مخلصه في لك يريد ل أ م ر ه بالمعروف والنهي م ع ر و عن المنكر يريد وجه الله جل ا الآل ا قلت ل ب م ع ر وعلا ف والناهي ن ولا يكون عمله صالحا عمله ص ان ل ح ا لم يكن بعلم وثقه ا ذ تكلم عن الاخلاص تكلم عن العلم والثقه بمعنى ا ل أ م ر بالمعروف والنهي عن المنكر هو من جمله العباده ا ومن شرط قبول العباده الاخلاص فما دام العمل م ر و ف والنيع ا ل ن ك ر من صالح ا ل ا بد في الامر ا خ ل ص فلا ل بالمعروف والنهي عن المنكر من الاخلاص تريد بذلك وجه الله جل وعلا لا ليقاس لا وقد قيل كان بعض الناس ي أ م ر و ن بالمعروف ي ن ه و ن عن المنكر ليشار إ ل ي ه م ب ا ل ب ن ا ن فيكون عملهم ذلك فيه من الفساد ما الله بيان م ل ف ب د م أن يشعر لابد ط م اذا اردنا ان نتحدث عن ط م ر ه ا ل إ خ ل ا ص خاصه في باب ا ل أ م ر بالمعروف والنهي م ي عن من المنكر أ ي فقال ب ل ه ا من ع الكلام ه ل إخلاصك والعمل ا ل م ح م و د الصالح هو المامور به إ ل ى أ ن ق ا ع و إ ذ ا كان هذا ح د كل عمل صالح فالامر يدخل في ذلك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ل أ ن ه من الاعمال الصالحه في افسادها ل ي ل م ع ر و ف ونهيك عن المنكر على العلم والحق لا بد يعني في ه ذ ان ا ل آ يكون من أن الصفات أولها الإخلاص ولا بد ي متصفا بالعلم والحق لا بد أن ي ك ولو ن متصفا ع ل م ا ل في تلك ا ل م س أ ل ة التي تريد أ ن ت أ م ر بها للا المقصود من المثلات لا العالم يتصور يكون أو أن أن من علم بد طالب هو ا لا ذ ي يأمر فقط ل قد يكون شخص من عامه النفس لكن عنده علم وفق في تلك ا ل م س أ ل ة التي يريد أ ن ي أ م ر بها غيره أ و ينهى عنها غيره فالمقصود في كل م س أ ل ة تريد أ ن ت أ م ر غيرك أ و تنهاه عنها لا بد أ ن يكون عندك في ذلك علم وفقه علم ثم قال كذلك رحمه الله قال فلا ا ا و ي ق ف ل بد من العلم بالمعروف والمنكر والتمييز بينهما ولا بد من العلم بحال ا ل م أ م و ر والنهي س ي كلام ذ ا ف يعني يدخل في جملة العلم بكة والفكة رحمه مما جملة الله قال في خصوص ا ل أ م ر بالمعروف والنهي عن المنكر لا بد يكون عندك عين بالمعروف ايش هو المعروف هل, أن تأمر بالمعروف؟ هل, هل تعلم أ ن هذا الشيء معروف كثير من الناس لعدم انتباههم لهذه ا ل م س أ ل ة ت ج د ي أ م ر على زعمه بالمعروف مع أ ن ه في ح ق ي ق ة ا ل أ م ر يامر أ م ر ب ل ن ك يأمر بماذا بالمنكر ولذلك لا بد من العلم هذا راجع إ ل ى ا ل ق ا ع د ة ا ل م س ت ف ي د ة عند السلف حيث قالوا العلم قبل القول والعمل ل و ا ج أجمع العلماء على أن لا يجوز م المحكي الأمر رئيم العلماء للمسلم أن يقدم حتى يعلم حكم الله فلا من أن تميز هذا معروف ثم تأمر تأمر من ا الذي حكاه الشافعي قال الله لا الله فلا هذا لا لا ع على على فعل ذلك هل تأمر أو لا تأمر بشرط لكن قبل ذلك حتى في فيه بشرط أن أن أن أو وضع بد بعد بد من معرفه هذا الشيء أ ن ه معروف وهذا م ر ك ر فتجد كثيرا من الناس ينهون عن غيرهم عن أ م ر وهو في ح ق ي ق ة ذاته ليس بمنكر قد يكون من ا ل أ م و ر المباحات ة ف ل م ا المباح؟ الأمر أنه أمر عن ه غيري يكون يدخل ر جملة م بل قد ك في كراهة التنفيذ نعم قد تنهى غيرك لفعله للمكروه كراهه تنزيه لكن هل تنكر بشده كما تنكر عن الامر ل المحرم ي ب ى لا بد و لا ل م م أ و ر به بمعنى ه و ا ل ن ه ي ب م هل هذا ا ل أ م ر يستوجب ا ل أ ر ض يستوجب ان ا ر به ل أ ن ه مرض وهل هذا ا ل أ م ر يستوجب أ ن أ ن ه ى عنه غ ي ر ل أ ن ه منهي عنه شرعا تجد كثيرا من الناس في م س أ ل ة ه ع ل م ي ق ضع فيها الخلاف بين ه ل العلم و ت ج فالمقصود خ قد تكون المساله داخله في اطار الخلاف الاجتهادي د ل م س ذاته المسألة ت قول غيرك تبنى قول العقل هل تنكر عليه ما ذ خ ل الارض بها ترغب نعم ورد في كلام الاسلام أ ن ن ا ننكر حتى في ا ل أ م و ر الكبيره لكن بين كلامه في موضع اخر فقال القصد من ا ل إ ن ك ا ر بيان ضعف ذلك القصد أ و ذلك المثل لا شيء في ذ ت ب ان يقل ن ي ميت إلى و تبين ضعفة قول الحد ا يهم ا ل أ م و ر الامكان ت ن أن يخذ ل إلى ح ب ا الشديد أ ن ت تنكر على أ م ر محرم قطعا في لا خلاف فيه لا فليس من موجبات يعني الانكار هذا الامر يعني أن تنكر عن أمر ولذلك ع ا ا ء ق ل لا إ ن ك ا ر في مسائل الاجتهاد مسائلة الاشتهادية ظنية وقال ا ا أن وإنما هذه ف ان له و من قال الناذك أمور يعني يجد ي ف هذه م لا مسائل الاشتهاد إنكار إجزائي في اللفظه درجت على كثير من كثيره لكن ق ص ب ه م مسائل الاجتهاد لكن الحق فيها واحد لا يجوز العدود ع ن ه خ ا ل ف من خالف لأعضاء خالف من خالف ل أ ع ض ا ء بسطها شيخ ا ل إ س ل ا م الدين وفي رفع ا ل م ل ا ي عن العلم ي ا ل بل كثير من ا ل أ م و ر ا ل خ ل ا ف ي ة تكون في وقت بين العلماء خلاف فيها اجتهاد لعدم ق ل و غ ه م النص الوارد ف ا ل ق ر ئ في ا ا ثم بعد م د ة يظهر له القمش فتصير ا ل أ م ر الذي كان اجتيابي لا يوجد خلاف فيه كما بين هذا ابن القيم رحمه الله في إ ع ل ا م ا ل م و ق ل المقصود من هذا الكلام أ ن ه لابد أ ن أ ع ر ف المعروف ثم ا ع ر ض ثم لابد أ ن أ ع ر ف ش أ ن هذا منطقي ثم اعلم هذا راجع إلى ا ل ل ع مان و ل ف ق اراجع إ ل ى العلم والفقه العامي ا ل م ق ل أ ان ينقل كلام العلماء يقول ك ل العاج م ل يقول م الفلاني قال كذا لا هذا بقدر ما قد تكون م س أ ل ه اجتهاديه او غير ذلك وهي انك سوف تحدث لك كلام العلماء لو قال شيخ الاسلام رحمه الله فلا بد من العلم بالمعروف والمنكر ن من تميز ه ذ ه ص ف ة الامر الناجي كيف يتصور كيف في شخص أ ن ه ي أ م ر بالمعروف وهو لا يدري ح ق ي ق ة المعروف لا يميز بين ما هو معروف وبين ما هو منكر فكيف ي أ م ر كيف ينهى فأنا لا يجوز لا للمسلم ل ان يقدم في باب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لا تقف ما ليس لك به حرقا لا يجوز بد... قال ابن تيميه رحمه الله فلا بد من العلم بالمعروف والنهي عن المنكر والتمييز بينهما ولا بد من العلم بحال ا ل م أ م و ر والمنهي ميزت بين أ ن هذا معروف و ل ي ش م ن ك ر إ ل ى هذا الحد نقف ام لابد أ ن أ ع ر ف حال هذا الذي امره وحال هذا الذي أ ن ه ى وهذا هو الذي عرف عند العلماء ب م ع ر ف ة حال المخاطر معرفة حال المخاطر وهذا ا ل أ م ر أ ص ل ه مبسوط في كتب ا ل أ ص و ل المطوله هل هذا ا ل م ب في كتب الاصول المطوله اذا يتكلم و اهل العلم عند كلامهم عن العلماء أ ن ه م يجب أ ن يفرقوا في أ م ر ه م ونهيهم بين أ ص ح ا ب العزائم و أ ص ح ا ب الراس ي ت ف الناس و و ت ن ا يتفاوتون في قبول المعروف و ش ج ت م ا ع المنكر مثلا م أ ل ا تعد ت ر ج م د مثلا مستعد لكن تدخلوا في ج م ل ة ت ي ش تدخلوا في ج م ل ة ت ي ش في ج و ل إذا كان ا ل ش خ ص هل إ ذ ا كان الشخص ليس من أ ص ح ا ب ا ل ع ذ ا ب ب م ع ن ى لا يخذ أ ب ا ل ع ذ ي ه ليس من أ ص ح ا ب المقامات ا ل ع ا ل ي ة في ا ل ن م ي ع كيف تقبضه بتعمله. لا ما ينبغي هذا مخالف ل س ن ة النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام لانك إ ذ ا أ ث ق ل ت عليه بالمستحبات قد ي ط ر ق قد ي ك الكل وهذا ا ل أ م ر يحصل لكثير من الاخوه ة أ س خ ا ص ة مع زوجاته م تجد ا ل م س أ ل ة م س ت ح ب ة أ و على أ ق ل تقدير ه ويعتقد في ا ل م س أ ل ة ه ن مع ذلك يلزم ا ل م ر أ ة بذلك مع أ ن ه في الوقت نفسه ل ن يعلو مقامها في ا ل إ ي م ا ن لانك أ ن ت يعني مقامه في ا ل إ ي م ا ن أعلى م ن ه اعلى أ منها, منها هل تريد أ ن تصل إ ل ى مقامك ابن خالف النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل وعائشه رضي الله عنها نائمه اشتق ل م لا يصدق لا يدور لاهل عائشه رضي الله عنها وفعل العلماء من ذلك أ ن ه راعى في النهر ا ا ق و م معه مره مره لكن ل ص غ ر في النهار رعى ذاته ولن تجد أ ن ه لم يصابق احدا من زوجاته سوى ع ا ئ ش م ر ع ا ه ا ل م س ل ي ن ف م ق ص و ر أ ن النبي عليه الصلاه والسلام كان يراعي هذه ا ل أ م و ر م ر ع ا ه ح ا ل ا ل م خ ا ط واستفاد العلماء هذه ا ل ق ا ع د ة كذلك من حديث النبي عليه الصلاه ا ل س ل ا م الحديث المعروف لما ياتي رجل يقول النبي عليه ا ل س ل ا م أ ف ض ل ا ل أ ع م ا ل يا رسول الله ايش ق و ل له النبي الصلاة عليه ى و ق الصلاه و ا ل ا ل ا م مره ساله س ا ت خ ت ل ف أجوبة ايش ل ن ب عليه ي مرة ب د ب ا ل له در أ ب الوالدين مره قال ويش ج ه ا لماذا ارجعوا إ ل ى ماذا قال ا ل ش ر ا ح ذكروا فوائد منها مراعاه حال المقاطب م ن ا مراعاة حال المخاطب بل قد يصل ا ل أ م ر في مراعاه حال المخاطب حتى في ماذا حتى في ا ل أ م و ر ا ل م ح ر م ة قتل كيف ذلك و ن ض ر ا ل ص و ر ة لها لكن هذه ا ل ص و ر ة ما ي ن ز ل ه احد على حاله عنده ص و ر ة للتمكين ان ت ن ز ل ه ا على فرد من ا ل ن ا ش زيد او ع م ر أ تتفصيلوها قد تلائمه خليل ا م ق ص و د التمكين جاء عندك شخص قالك انا مالك ك ل ه حرام و أ ص ل تجارته من الحرام اراد هذا الشخص أ ن يتوب اشتقوا ا ل ه وسئل الشيخ الحويني عن ه ذ ن ا ل ر ا ق ع ة ف أ ج أجاب ا ب ه ا ج ا ب ة علميه ضاربه اخرج من مالك كله لا ا م خ ا ل ف للعلم و ا ل ف ق هو أ ت ر هو اتت ذ ا خ ر ج لا اخرج من مالك كله يرجع إ ل ى ما كان عليه ل أ ن الايمان لم ي ش ت ق ر كما ينبغي تكون منتجك ومؤمن وسلم من ق و ة ايماننا ض ع ي ف إ ي ش نقول له لابد أ ن توقف تعاملاتك مع الناس دعك ا ل آ ن ابقى في هذه ا ل ت ج ا ر ة هذا مبني على مال مبني ما على مراعاه الحاله مع تقديم ق ا ع د ة المصالح والمسعى واذا قلنا له اخرج من مالك كله كيوم ولدتك امك إ ي ش يحصل يا ل ربي يخرج في الغالب يخرج كل شيء فنقطه العلم هاله بناء على مراعاه حاله مع تطبيق قاعده المصالح للحاله ووزن بين المفاهيم مفرد اهل المفرد يا رب يوم ووضع في الحاره مفرد خروجه من ذلك كله مفرد اخر واجه ف م ق ض ى الفتوى لابد أ ن توقف تعاملك مع الغير وابقى في هذه ا ل ا ت ج ا ه مع نصحك مع ترددك على مجالس العلم ومجالس الخير ومجالس الشرطه لماذا يتقوى إ ي م ايمانك ن ك ق و ى إ ي ف ذ ا ت م ر أ و ق ف يعني تعامله مع الغير لكن بقي يعيش بهذه ا ل أ ر ض وبدا يتردد على المجالس العلم و د ه إ ش ح ص ا ل قوي إ ي م ا ن ه استقام فمحيته بوحده وبمفردي أ ت ى للشيخ م ر ة ث ا ن ي ة إ ش م ا ء مرتاح لما قوي ا ل إ ي م ا ن ما ي ر ت ا الانسان ابدا لعلمه أ ن ما عنده من ا ن ت ظ ا ر ه من الحرام ف س أ ل الشيخ ا ل آ ن لو قلت له خرج قد ت أ ت ي س د ي د ة ل أ ن ه عنده استعداد و أ ت ى ي س أ ل أ ن ا أ ر ي د أ ن اتخلص من هذا كله أريد ح اتى أ ت ى أ ت ى بكلام آ خ ر ل ي س ف ي ب د ا ي ة ا ل أ م ر إ ي ش قال له الشيخ كذلك شوف العلم قال له ق ا لا له ل بد أ ن تخرج ا ل آ ن من كل مال لكن إ ي ش شفعها الإشكال قال و لو كل خرج من م ق ا له ل أ ن ت أ خ ذ شيئا من هذا المال و إ ن كان ح ر ا م ما يعينك على البدء بتجاره الحلال وإن كان هذا رأس المال. إيش هو لكن بنية أ ن تنوي من هذا المال الذي هو أ ص ل المال أ ن أن تنوي أ ن ه سلف ث ل ث ففعل فنوى انه سلف ف ب د أ ت ا ل ت ج ا ر ة فراجل ف أ خ ر ج ذلك السلف المال الذي خرج مره اخرى فسفي بالتجاره لا مقتضى لديك كل هذا مبناه على ناس ضبط القواعد ا ل أ خ ر ى م ر ا ر ع ا ل تشحن ا ل ق و ا ع د ا ط ر اذا واضح اذا هذا الامر م ن الدقه ت ج ي ا لك م ا ن لذلك الناس عندنا ن ن ص ح في ا ل ك ل ا م إ ذ ا ما ي أ ت ي ك شخص غارق للحاره يسكت وحيد الواحد الاخرى لا ت ف ت ي ر تشتق ل ل ه ثالث حار لو وقعت له ه و لو وقعت له ه و لكن وقع ل ي كذا الانسان يتقي الله في النهر شل أ م ر ه م على ا ل ع ل م شل أ م ر ه م على ا ل ع ل م إ ذ ن قال رحمه الله فلا بد من العلم بالمعروف والمنتر والتميز ي بينهما ولا بد من العلم بحال ا ل م أ م و ر والمسلم اذن ذكر أ و ل في ا ل ش ي ع إ خ ل ا ص فكر أنه لابد مبنى لابد الأمر على العلم ل و قال ر ومن مفهر ع معروف مرعاة ل المفهر لابد حال الذي الذي وقال م ثم مماذا من تأمره تأمره تهيئه هذا وهذا هذا بأن هذا كذلك رحمه الله, قال في كذلك قال عليه الله والعلم هو ما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم وهو السلطان العلم هو السلطان كما قال تعالى إ ن الذين يجادلون في آ ي ا ت الله بغير سلطان أ ت ا ه اي بغير علم قال, قال ابن تيميه فمن تكلم في الدين بغير ما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم كان متكلما ب غ ي ر ع ل م ومن تولاه الشيطان فانه يضله ويهديه الى عذاب السعير ومن انقاد لدين الله فقد عبد الله باليقين ويؤكد ق ض ي ة ي تكلم الانسان في دين الله جل وعلا بالعلم و ا ل ش ق ا وقال كذلك رحمه الله في الفتاوى قال ومن الصلاح بالصلاح هو الفساد قال ومن الصلاح أ ن ي أ ت ي ب ا ل أ م ر والنهي على الصراط المستقيم يعني ت أ م ر وتنهى بناء على الحق هذا هو الصلاح ف إ ذ ا أ م ر ت ونهيت بخلاف ما أ م ر الله جل وعلا بخلاف ما بين النبي يعني يحصل صلاح او فساد, فساد. قائل المستقيم الصَّلاحِ أن يأتي بالأمر والنهي على الصراط على وَمِنَ أن يأتي وهو أقرب تبعي اقرب ل ل ك ا م وهو أ الطرق إ ل ى حصول المقصود إ ذ ا أ م ر ت بالمعروف ونهيت بالمعروف ا ل أ ق ر ب طرق لحصول المقصود تريد, تريد أ ن يزول الناس عين منكرا ويحصول الخير قد يبدو لك إنش ط ر ي ق طويله و ب ع ض نحن نعلم أ ن طريقتكم هذه في ا ل أ م ر بالمعروف أ ا ل ن ي عن المنكر هي على ا ل ج ا د ب وهي ا ل و ص ط لكن هي طريقه ط و ي ل ة نقول هي تظهر طويله ة ت ظ ر ط و ي لكن ة ل في الوقت نفسه هي ا ل أ ق ر ب إ ل ى حصول ا ل م ط ل ل و ب هي ا أ ق ر ب إلى حصول ايش يعني اذا ق ل ن ا مثلا أ ن ا أ م ر بالمعروف و أ ن ا عن المنكر بغير شخص لكن يحصل بعد ذلك شر كتاب عظيم عريض ا ي لكن امر بالمعروف وانا اعلم كما اراد الله مده طويله ن و ر ي د عام أ ك ث ر من عام لكن في ن ه ا ي ة ا ل أ م ر يحصل ايش, إيش والاخضر فيقول بالثانيه ورحم الله بن القيم قال في الفوائد من استطال الطريق ضعف م ش ي ئ الذي يقول الطريق طويل والذي يكون ي ع ن ي د ا ئ م المخ ايه نعم نحن نمشي مشي السلحفاه لكن في ا ل ن ه ا ي ة نصح ان هذا صراطي مستقيما يشاء لا تتبع السبل فتفرط بهما الشرك اذن قال ابن تيميه رحمه الله و ل ن الصلاح أ ن ي أ ت ي ب ا ل أ م ر والنهي على الصراط المستقيم كما اراد الله وهو أ ق ر ب الطرق إ ل ى حصول المقصود ثم قال ولا بد في ذلك من الرفق شفت شيء الفقه الفقه معروف الرفق الرفق أخرى أن أن المخاطب الآمر منكر يراعي الرفق إذا هذا وهذا ماذا ذلك الناعي لا لا والعلم لا لا حال لا لا له له له له له من له من له من يميز من من من من بين في بد بد بد بد بد بد وهذا هو الاصل أ ص ل ل أ هو الرسل نعم في بعض ا ل أ ح ي ا ن تصلح ا ل ش د ة تصلح ا ل ش د ة و ا ل ش د ة كما يقول العلماء في م ح ل هي ا عين الرزق س ليس الرسل ق يقول ي هي في الأصل الأصل هو لكن في مواضع كما يقول إلى الشدة وقد مدل لهذا هو مواضع كما نحتاج السلام الوفق وقد هو لكن هناك بمثليني رحمه المثل متى تريد تريد شيخ فالاصعب تترفق م ع ه لكي تزيله لكن هناك وصخ لا يزيل إ ل ا بماذا بالفرق ب ا ل ش د ة ف إ ذ ا كان ذلك الوصخ لا يصلح معه إ ل ا الفرق و ا ل ش د ة فهو الصح لكن هذا مخالف اصعب لك ا م ن ص من صفات الاله ن قال ولا بد في ذلك من الرفق بين اول الكلام ورساله قال؟, ما ما قال ومن الصلاح ان ياتي بالامر أ م ر ب ل والنهي على الصراط المستقيم وهو أ ق ر ب الطرق إ ل ى حصول المقصود ولا بد في ذلك لأبد ذلك في قوله وهو أ ق ر ب الطرق إ ل ى حصول المقصود ولا بد في ذلك من الرفق بالرفق يقرب المقصود من أ م ر ك ونهيك لان م ل أ ما كان الرفق في شيء وما نزع من شيء الا زانه ولا كان العنف في شيء الا شانتنا ر و ا ي ة عند عن الامام مسلم رحمه الله إ ذ ا ا ل ص ف ة ا ل أ خ ر ى الرفق ض وقال كذلك رحمه الله ويؤكد ق ض ي ة الرفقات ان الله رفيق يحب الرفق في ا ل أ م ر كله ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وهذه ق ط ع ة من ا ل حديث في البخاري ومسخر يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف ثم قال ابن س ي م ي ة ولا بد أ ن يكون حليما عندنا رفق و ع ن ا ن ع ي ش حلم ايش م ع ه ى الحلم الحلم ص ف ة من صفات ا ل أ م ر الناس إيش ح ق ي ق ة الحلم الحلم ت غ ي ر ه من الاخلاق ا ل ح س ن و أ ي خلق حسن لا بد له من أ ر ك ا ن كما قال ابن ا ق ي م رحمه الله في مدار الشرك بمعنى ا ل أ خ ل ا ق ا ل ح س ن ة لا تقوم لها ق ا ئ م ة إ ل ا على اسس و أ ر ك ا ب حتى قال ابن القيم ا ل أ خ ل ا ق ا ل ح س ن ة لا تقوم لها ساق إ ل ا على هذه ا ل أ ر ك ا ب أربعة أولها صبر. ثالثها رابعها العدل. في الأخلاق رابعها صب العجلة الشجاع الشجاع العدل عموما العدل على التوسط ثالثها يشمل الأخلاق ثانيها في في يحينك علينا ان تنصت تكون عندك ا ل و س ط ي ة في الخلق ولذلك قال ا ل إ م ا م ابن ق ي م في الفوائد صاحب الخلق الوسط ي مهيب و ا ل ه ي ب ة ا ش ت ا ج ه ا الامر نفسه ي ب ة يحتاج و الى م امر ل ذ ي ي يحتاج هايبة يحتاج إلى ذلك فمما يجلب لك ا ل ه ي ب ة التوسط في ا ل خ ل ق واذ قال المقيم صاحب الخلق الوسط مهيب محبوب عزيز لقاءه عزيز جانبه حبيب اللقاء عزيز جانبه هذا صاحبه لا يتم له ذلك إ ل ا بالعدل لم يحمل ا ل إ ن س ا ن على التوسط في اخلاقه مما يحتاج إ ل ى ا ل و س ط ي ة كسائل ذ ل ك ك ا ل أ خ ل ا ق خلق الحلم أ ن الناس في فهمهم من خ ل ق الحلم بين ط ر ف ي الفراق والتقويم ظ ل ل ل أن ا ح و هو مجرد هو مجرد ترك رد الفعل ل أ ن ا ل آ م ر والنهي لا بد أ ن يؤذى من ا ل ن ا س قد ت أ م ر يسبك وتحتاج الى مال تصور لو كان رد فعلك السب والشتم هذا هو المقصود الذي تريد من أ م ر ك و من نهيك لأنه تحتاج لا هل ح ق ي ق ة الحلم أ ن ك لا ترد ل السبب ترد ا لا ترد الشق م هذا هو ح ق ي ق ة الحلم مفهوم الحلم الشرعي لا ح ق ي ق ة ا ل ه ل م هم الشرعي ا ل ه ل م أ ن ك تكره الرب رب, رب, رب الشق معيش مع ا ل ق د ر ة و التي ا ل ع و ا لله الحلم ه ولكن مع ا م علم ق القدرة د ر ة تضع واسبه على يجب ر منه. منه ان س ه و يكون هناك ه ا ق خ ا ص لا يمكن في ان ل يكون هناك ا ي ش خ و ن يظنون أ ن الشيء الا يعتريك ر ض ب ل أ ن وقوع المعصيه ة عند ذ او الصخص الذي أنت تنهى مخالفته ل أ م ر من أ و ا م ر الرب جل وعلا عند هذا الصخص الذي ت أ م ر ه م ق ت د وقوعه في م خ ا ل ف ة أ م ر الله أ و م ق ت د وقوعه فيما حرم الله يوجب لك شرع ا غضب لذلك ن لا يلزم من غضبك السب ولا يلزم من غضبك شب لا ولذلك معنى قولي ل لذلك الرجل الذي طلب الوصية صلص النبي عليه الصلاة فقالوا لا لذلك المقصد الإنسان لا الغضب ن ب تغضب ي يعترفيه أن شيء طبيعي في ا ل إ ن س ا ن أ ن يعتريك الغضب والا كان ا ل إ ن س ا ن ج ب ا ن ا في أ ص ل ه لا وجد من طبيعتي أ ن يعتني الغضب وهذا هو معنى كلام الشافعي لما قال الشافعي رحمه الله من استغضب ولم يغضب فهو حمار لا ل يصل الحد إ ل ى أ ن ك ت س ب وتشتم بمعنى يصير عن غضبك ه ع ا ش تصرف لا يجوز لا يجوز يعترف الغضب لكن تكذب ولذلك ربنا زل في ه ل ا لم يمدح في كتابه الذي لا يعتريه الغيظ والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس بمعنى الغيظ يعتريه لكن يجب عليك أ ن تكظم ذلك والكراهين غير <تصفيق> والعافيه ملخص لكلام أ ن ح ق ي ق ة الحلم شرعا ق ف و ا ه ع ما قلت اذا الحلم ص ف ة أ س ا س ي ة احتاج اليها الامل الناعم إليه يقول رحمه الله ولا بد ان يكون حليما صبورا على الاذى هذه ن ت ي ج ة ايش؟ صبر ن ت ي ج ة الحلم صبر قال ولا بد ان يكون حليما صبورا على الاذى فلا بد ان يحصل له اذى فان لم يحلم ويصبر كان اذا لم يحقق الحلم ولم يحقق الصبر ايش يحصل الفتاه ولذلك قال, قال ف إ ن لم يحلم ويصبر كان ما يفسد أ ك ث ر مما يصلح كان ما ي ف س د أ ك ث ر م م انه يصلح ويقول يفسد من حيث يظن أ ن ه يصلح قال كان ما يفسد أ ك ث ر مما يصلح كما قال لقمان لابنه وامر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أ ص ا ب ت إ ن ذلك من عزم الفقر هذا هو المقصود إ ن ذلك من عزم الفقر ثم قال هذا ذلك ا ل ج ز ي ل ه فلا بد من هذه الثلاثه العلم والرزق والصبر إ ذ ا اراد ان نخبط السلطات والامه نترجم إ ل ى هذه الامور ط ه فالجعل التي ذكرها العلم, العلم والرفق والصبر قال العلم قبل الامر والنهي, والنهي. والرفق معه والصبر بعده وان كان كل من الثلاثه مستصحباً الأمر يعني يعني على أن ذ ا التدريب مستصحبا ا أصادر العلم قابل مثناء الصبر واحد بقصود أن رفق يعني ظن لكن يعني كل ثم ي في هذه الاحوال وهذا كما جاء في ا ل أ ث ر عن بعض السلف لا يامر بالمعروف وينهى عن المنكر إ ل ا من كان فقيها فيما ينهى أ م فيما ر به فقيها ي عنه رفيقا فيما ي أ م ر به فيما حليما فيما ي أ م ر به حليما فيما ينهى عنه ثم قال كذلك الله قال بحينة في الفتاوي مبينا ق ا ع د ة العلم و أ ه م ي ة هذه ا ل ق ا ع د ة ق ل لكن فعل الشيء, والأمر فعل الشيء والامر به يقتضي أ ن يعلم علما مفصلا يمكن م ا ه فعله و ا ل أ م ر به إ ذ ا أ م ر به مفصلا بمعنى في أ م ر ك بشيء واحد هذا ا ل أ م ر إ م ا أ ن ت أ م ر على سبيل ا ل إ ج م ا ل أ و ت أ م ر على سبيل ا ل ت ج م ي ل ف إ ذ ا كان أ م ر ك على سبيل ا ل إ ج م ا ل ي ج ب في ذلك م ع ر ف ة أ م ر على سبيل ا ل إ ج م ا ل لكن إ ذ ا كنت ت أ م ر على سبيل التفصيل يجب أ ن يكون علمك بالشيء على أ الفصيل أحساب ا شوفها من جد تعاشر علمك بالشيء د ر ج ة تامر تفصل、لا. تكون عندك ا ل تفصيل المسح تفصل لذلك انت تفصل لذلك انت ت ف من ه ذ ا ا ل ك ل انت م م كلام رسول ل ل ا ت ع ا ل ى ا لذلك ي ي انت ت ف من إيش ا ل آ ل ة نحن إ ذ ن عندنا إيش ك ن ا العلم عندنا الرفق عندنا الاخلاص عندنا الصبر لا بد من تميل الى مكر العلم بين هذا المعروف وعيش م ن ك ر لا بد كذلك من الحلم لا بد كذلك من مال من م ع ر ف ة حاليش ا ل ا من لم تكن عنده مصيبه يا و ل مره ذ ا أ م ر ن ا ى يفسد اشترى من ا ل ي ش قد يكون شيء من الصلاح لكن م ف س د ة ذلك م س ت د و ت ز ا ل ك اذا مرى معنا المبحث و ص ف ا ت ا ل امن مبحث عنه و ل ي ع ل م ك ذ لك أ ن ل ل آ م ر ب ا ل م ع ر و ف و ا ل ن ا ه ي عن المنكر درجات أ ف ل ي ع ل م ك ذ لك أ ن ل ل أ م ر ب ا ل م ع ر و ف وناني عن المنكر درجات و ض ع ا لانه ع م ر ء قال ا ل إ م ا م ابن القيم الجوزي رحمه الله في اعلام الموقعين ق ا من أ ع ظ م كلام يقول ع ل ي ه رحمه الله ف إ ن ك ا ر المنكر اربع أ درجه ا ل أ و ل ى درجه أ ن يزول ويخلفه ضده ماذا عندما ا ا هذه ل ر ج ة ع ن د تنهى عن منكر يزول هذا المنكر ويخلفه ضده, ضده؟ ا ل ماذا ع ر و ف إ ذ الدرجة هو أنك تنهى أنك عن هذا الشيء الذي ه و المنكر ماذا يحصل؟ المقصود إيش. المنكر. إيش يحصل ل ص ق و د المطلوب يزول ه ذ المعروف ا ن ك ر يحصل بدلاً؟ الدرجة قال الثانية الدرجة الثانية أ ن يقل وان لم يزل بجملته ا ل د ر ج ة ا ل أ و ل ى عندما تنهى عن هذا المنكر يزول المنكر ب م ا ل ا في ا ل ك ل ي ة ويصرع ي ن إن د ن ا معه ا ل د ر ج ة ا ل ت ي بعد ذلك الدرجة ذلك ل ا ث ا ن ي ة لا يزول المنكر لكن لياتيك المنكر ا المنكر ر ك بعد إ ن ك ا ر ك لكن مثل بيع ايش حصل هذه د ر ج ة كذلك من درجات إ ن ك ا ر المنكر ا ل ث ا ل ث درجة التالثة ان يخلفه ما هو مثله كثيرا ما ينكر المنكر ايش يحصل ا م ن ك ر لكن مثله يساوي في ا ل د ر ج ة و ا ل ق و ة إ ن ك ا ر ك للمنكر يترتب عليه منكر المنكر فيه هذه ساب ايش يخدفه الذي م ن فيترتب عليه منه في اعظم واضح اقوى القوة القوة ه الدرجة ش ا لا ذ ي ل يعرف هذه المراه يجوز له ان ي أ م ر بينها يجوز؟ لا يجوز الاذن هو لا يعرف هذه ان ل م ر ا ب أ ي ا م و او أ ل ان قال ا ب ينكر ل قال قال فانكار المنكر أ ر ب ع درجات ا ل أ و ل ى أ ن يزول ويخلوفه ضده ث ا ن ي ة أ ن يقل وان لم يزول بجملته الثالثه ن يخلوفه ما هو مثله الرابعه ن يخلوفه ما هو شرور ثم قال انك ب لن تتبع الدرجات الأوليان الاولى ا ن ي ة المشروعات أولى ا ل د ر ج ة ا ل أ و ل ى ي ز ومن ل ك ا ل ي هذه م ش ر و ع ل ا ج لأن الدرجه ع ا ل ا ل و ل ة مقصد من م ق ا ف د ا ل ش ر ي ع ة المتفق عليها مقصد كله. شريعه ل م ر ا ع ا ة يعني ا ل م ص ل ح ومن المصالح、تحققش. تحقق تحقق أ م ر الله جل وعلا تحقق المعروف إ ذ ا عندنا تنهى, تنهى عن م م ك ر ويخلفه يعني غ ي ر ضده من المعروف حققت بذلك مقصد شرعي ولذلك ا ل أ م ر بالمعروف والنهي عن المنكر أ ق ي م خصيصا ل م ر ا ع ا ة مقاصد الشرع خ ا ص المقصدش تحقيق المصالح وضرق ا ل م ف ا ج تحقيق المصالح و ض ر د ولتحقق المطلوب اذا ض ح إ هي درجه ة مقال ا المقيم ولنشر الدرجه التالي كذلك مقيم قال يمشروع تنكر لا يزول المنكر لا ك يزول يضرب لخيفه كذلك قال المقيم هي درجه مشروع مشروع المقل ان كان انا امكن منكر لكن لا يزول فلا امكن لا إ ذ اذا ضعف إ إذا ضعف يجب عليك ان تدور وان كان لا يدور فهذه د ج ة لكنها م ر ا ع ا ة للمقصد الشرعي ل أ ن المقصد يشعر ت ح ق ي المصالح أ و تكميلها وضرء المفاسد أ و تكليل ه ن اقليله ك شكاة ا ا ل م ف س ضعفته خ ل ا إ ن كان بذلك كانت بذلك هذه ا ل د ر ج ة مشروعتين قال ابن القيم فالدرجتان ا ل أ و ل ي ا ن مشروعتان و ا ل ث ا ل ث ة شيئتان يخلف ر ي ش مثله منكر تنكر منكر ي ح ص ل منكر بحاله ايش نفعل في هذه الصوره ة قال ا ن و ا ل ث ا ل ث ة موضع اجتهاد تصور الان كما ي ي المنكر ظهر لك غ ل ب على ظنك الحق لياخذ ن ك انك إ ذ ا انكرت هذا المنكر يخلفه م ن ك ر م ت ك ر ا ش ك ك ل هذا لا يجوز لك الانكار اصلا لما ل أ ن هذه الدرجه موضعيش انت من المشكله أ ن ت د ن ا اجياد فلا يوجد لك ا ل د ر ج ة الاولى واجب ل ث ا ن ي عشر لكن موضع اجياد موضع نظر وغفلهم ذلك ما عندهم ق د ر ة على النظر الدفق لان مسالين لا ترتب على صراحه لا ترتب على ي ش ايش كيف يعني موضع اجياد فيه؟ في هذه الموضع كتاصيل والا إ ن ز ا ل ه ا يحتذي لها إ ن ز ا ل إنزالها احتدل علم ح ق ي ق ة ا ج ت ه ا د في هذه ا ل د ر ج ة مبناه على م ر ا ع ا ة الحال و ا ل م ع ا ك ي ف ي اذا إ انكرت المنكر وترتب على ذلك منكرا م ث ل فظهر للناظر أ و لهذا الذي أ ن ت ظهر له أ ن ه إ ذ ا أ ن ك ر و ترتب يعني منكر مثله يبقى هذا المنكر ولا يترتب بعد ذلك في ا ل م آ ل خير و م ص ل ح ة ر ا ج ع ة على ذلك المنكر الحصر لا يحصل ذلك في ا ل م آ ل ك ذ ل ا ل ح ا ي ث مثلا ض ر ب المفاسد مقدم على ج ب المتعه لا يجوز ن ك ا ر بناء على هذه القارئ تنكرت المنكر ويترتب عليها منكر ا ل ح ا ل ه ويقال لك راهي إ ل هذا المنكر يترتب ولكن في المال بعض المراجع يحصل تنكر هذا المنكر كترتب يعني ع ب د و ن ي ت ر الحال لكن ك ي ب ا الظج يظلم على بعد ذلك مداغة يحصل خير ب ن ع ل ه الانكار ا لو وزياده وانكار حصل معه في المنكر ا ل ح ا ل لكن إ ل ى مدرسه حصول هذا المصلحه الراجعه في المال ولكن ي ل ق ا ع د ك و ن ه ا ل م ك ل ن يجب ان يكون هذا المكان يجب ان يكون هذا المكان يجب ان يكون هذا ل م ك ا ن يجب ان يكون هذا المكان يجب ان ي ك و ا ل م ك ا ن يجب ان يكون هذا المكان يجب ان يكون هذا ل م ك ا ن يجب ان يكون هذا ل م ك ا ن يجب ن يكون هذا المكان يجب ان يكون هذا المكان يجب ان يكون هذا المكان ي ج ان يكون هذا المكان يجب ان يكون هذا المكان لان العلماء عندما يقولون نظر ا ل م ف ا ت ا ل م ق د م ة ع عزم المصالح تم تلك أو المصالح اوسع من ا ل م ص ل ح لكن لديك مصلحه اوسع من المشتبه ناخذ بالمصلحه واضح هذا معنى موضع اجتهاد المؤهل لذلك المؤهل والمؤهل لا يكون إ ل ا عالما أ و طالب ع ب ن طالب عبد قد يكون مؤهلا في الحاله العينيه ي س من ملقى أهل الاجتهاب لكن ل ا في ة بناء ا على أن ا طالب العين في المسألة ب يتشزأ يجتأل في العينية, بعد عرض العينية قد عرضه وإشارة أهل البلغة إ ل ى ذ ا ك ا ن ت ف ت و ى خاصه اذا قال الدرجتان الولايه أ المشروعتان و ا ل ث ا ل ث ة منذج و والرابع ة قال ابن القيم م ح ر م ة يعني تنكر المنكر ي ت ر ت ب على هذا ش ي ش منكرا كبر مني مش هي ا ل ف ا ئ د شرع ما هي ا ل ف ا ئ د إ ذ ن و ا ل ش ر ي ع ة ك م الامر ق ن ا ل بالمعروف والنيع ن المنكر شرعه الله تبارك وتعالى خصيصا ل م ر ا ع ا ة مقاصد الشرع وتحقيق المصالح وتقليل ك م ي ل ه ا ت المفاسد بغض الندم م ف س د او تقليلها او ل م تقليل ل ش ح ص مش, مش ه ا اعظم و ل ذ ل ك ف ي ا ن للمنكر وانا المنكر أعظم منه انكارك للمنكر ك ك ا ر ترتب عليه اعظم المنكر هو هو المنكر النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى المنكر في ب ا د ه ا ل أ م ر في م ك ة ه و لا ينكر جنات صلى الله عليه وسلم خاشعت صلوات ربه وسلامه عليه لكن مراعاه للمصلحه كانوا حديث ع ه د ي أو بالمكه إ ي ع ا ق ر ا مصر ل ا س ل ا م ا ل ل ى مكه يعني وسلم كان القراب ينقل الاسلام لكن ما سالت م ر ا ع ا ً بهذا كل القسم كما ركب المقيم في ل ع م ق م إذن اعلام ر ع ة هي المقيم ولعله فيه اجتهاد ل د ر ة ا ل ع ر الرابعة محرمة محرمة ج ة قال ابن القيم رحمه الله فالدرجتان ا ل أ و ل ي ا ن مشروعتان والثاني ل والرابعة محرمة ثم قال ث ثم ة محرمة موضوع اجتهاد ب ق م م ح س ا ل ل ه فإذا ر أ ي ت نهاية ل آ ن موضع ا قال فإذا ر أ ي ت أ ه ل ا ل ف ج و ر و ا ل ف س و ر ا ج ع ل قول ى ب ت ح ر ي م ه ب ص ط ذلك ا ل إ م ا م ابن ق ي م في كتابه ا ل ك ر و س ي قال ف إ ذ ا رايت أ ه ل الفجور والفسوق يلعبون الشطرنج مثلا كان إ ن ك انكارك ر ك عليهم م عدم م الفقه والبصيرة لاش على ت ق قيم د عليهم من عدم الفقه والبصيره ة إلا إذا نقلتهم ن م إ ل ى ما هو أ ح ب إ ل ى الله ورسوله كالرمي و ا ل ص ب ا ق ي والخير وشيء ا ل ك ف ا ن ك ل ه بمعنى شخص يلعب الشيطان أ و ض ا م ا ن على الفرق بين ب ا م ا ن والشيطان ا ل م ن ا ل ك ا ل م ق ص د انكر لا تنكر ع ل ي ه لكن إ ذ ا أ ذ ا ح أ و قام م ل م ن ك ر هذا ينتقل إ ل ى ق ر ا ء ة كتب اهل البدع خليني احضر ما اسمع اقول مقتدى العلم ومن ب ع د ذلك الأخضر ق ت ل عقيدته عقيده ا ل ر و ا ب وشبخي الأعظام هذا م قال د ن سألين ابن القيم بعد ذلك و إ ذ ا ر أ ي ت الفصاق قد اجتلعوا على لهو ولب... ولعب أ و سماع م ك ا ء وتشضيه فان نقلتهم عنه إ ل ى طاعه الله فهو المراد والا كان تركهم على ذلك خيرا أي خير م ق ان هذا خيرا م أن تفرغهم لما هو اعظم من ذلك فكان ما هم فيه شاغلا لهم عن ذلك وكما اذا كان الرجل ف ا ل م ت وكما اذا كان الرجل مشتغلا بكتب المجون ونحوها وخفت من نقله عنها انتقاله إ ل ى كتب البدع والضلال والسعر فدعه وكتبه الاولى أ و ل ى قل تقديره كتبه في يكر قرارة نفسه وإنكابه يكر أن وكتب قله الحياه لا يقر بها في قرار نفسه و ا ن ت ر ا لكن عندما ينظر في كتب الفيلم د ا ع ا واهل ا ل أ ه و ا ء يتكلمون بنفس نيشه شرعيه بل... يعتقد ا ل أ م ر أ ن ه دين ورجع ا هذا ج ه م ق ت قال لابدن الله وكما إذا كان صيّم رحمه مشتغلا و ونحوها وخفت من نقله عنها انتقاله إ ل ى كتب البدع والضلال و ا ل س ح ر فدعه وكتبه ا ل أ و ل ى وهذا باب واسع ثم قال وسمعت هذا الفقه اخذه من شيخه ابن ت ي م ي ن قال ابن القيم وهذا باب واسع وسمعت شيخ ا ل إ س ل ا م ابن ت ي م ي ة رحمه الله يقول مررت س مررت انا ب وبعض أ ص ح ا ب ي في زمن التتار بقوم يشربون الخمر و ن فأنكر, فانكر عليهم من كان معي قال ابن تيميه فانكرت عليهم هو أنكر عليه أنكر بنتي م فانكرت أ ه على اليوم ت فأنكرت ب ه لكي الحاف ما شاء هو عليه وقلت له إ ن م ا حرم الله الخمر ل أ ن ه ا تصد عن ذكر الله وعن ا ل ص ل ا ة وهؤلاء يصدهم الخمر عن قتل النفوس وسبي ا ل ذ ر ي ة و أ خ ذ ا ل أ م و ا ل فدعهم الله اكبر على العلم هذا الرجل هذا المقاصد بين عينيك رحمه الله تعالى ورضي الله عنه ل ي م حرم ا ا ل ل هؤلاء ذ هؤلاء يتبشرون ب م ب ل ه م يقتلون م س ل م ي ن قتلا ويجردونهم ش ر ي د ا فهم عرفوا في التاريخ تجردون ل البداية الأعمال ل ن ا ي من ك ث ج عجلا فالخمر يصد عن ذكر الله يمنع من ذكر الصالح ل ه يمنع من、الصالح. لكن هؤلاء يصدهم الخمر اذا شرب الخمر يصدهم ذلك عن ماذا عن قتل المسلم إ ذ ا عندنا ترك ا ل ص ل ا ة مقابل القتل إ م ا أ ن ه يعني يترك ا ل ص ل ا ة أ و يقتل ايش نقدم علاش المقاصد ا الشريعه ايش ن ب ر ي ع ن د ن الضروريات وابنها الضروريه ا ل خ م ي ت ا ب ع ده الحاجيات و إ ذ ن ه ا ا ل ح س ي ن ي ة ا ل ض ر و ر ي ة شنعيه الدين ن ف س العقل غير المال بعضهم ضر ا ل س ا الحاجيات اعلى د ر ج ة الضروريه بعدها الحكيين الحزينه فعل ا ل أ و ا م ر ا ج ت ن ا ب النواحي حسينيات مكارم الخلق و ا ج ح ه ا ل آ ن تعرضوا عن ا ل عدم أ و خلل في ضروري مقابل خلل في ح ا ج ة ايش تقدم ضروري على الحال مسامحه صحتوا لكن إ م ا لو ت ص ل ح الضروري أ و أ ص ب ح الحال ج الضروري مقسم ولو حصلت المفتاده في, في الماده هذه هي ش ر ب المسلمين خ ا ا ل ضد شرب إش الخمر مقابل ل أ عدم شرب ان ل له تعلق ولا بحالي وقتل خ م ر ضروري الله ت ع ق ضروري إذا ا ل ل م يشرب الخمر م ق ا ب لا إش م يقلل و إش إما منهم ي وقف عن القائد بن حيث المجيمي رحمه َ الله اذن قال له انا ما حرم الله الخمر لانه صد ُ عن َ ذكر الله َّ وعن َ ا س َ ا ئ ي ل وهؤلاء يصدهم ُُ الخمر ََْْ عن َْ ق َ ت ْ ل ِ النفوس ُِّ وسب ََ الذريه َِْ و َ أ َ خ ْ ذ ا ل ْ أ َ م ْ و َ ا ل ِ ف َ د َ ع َ ه ُ م ْ